وَإِذَا رَأَيْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاضْرِبْ إِلَيْهَا وَتَرْكُكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ